أما عبد الله عائشة من قبل عبد الله رضي الله تعالى عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحجد بأمرنا هذا ما ليس لديك ورد رواه البخاري ومسلم وفي رباية لمسلم من عمل عملا ليس عليها عمر نفسه قالت امه عايشه رضي الله عنها ان المؤمنين لانها احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وجميع امهات المؤمنين الا بهذه الكل قال عاذ بن قائل وارجوا يوه امهاتهم وكل زوجات من أبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين فقال له أم عابد الله عابده كله وأن ولد لها رضي الله عنه ولده أم لا والجواب أنه ذكر, ذكر بعض أهل الإن أنه ولد لها ولد صدق لم يعيش وذكر آخرون ان مولى النبي ولا بلا صاحب صحيح ولكن هي تفتنت بهذه الكنيه لان حب لان حب الادماء الى الله عبد الله عبد الرحمن وكونه عائشه هذا اسم ام المؤمنين وهي بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولها 6 سنين وبنى بها ولا تسع سنين ورا والد الامه كان كثيرا وفطرا كثيرا فهي رضي الله عنها من المحدثات ومن الفتيئات قاوله من احرز في امرنا هذا ما ليس منه فهو رب نعم شرطيه واحد عدد عشر وجواب الشرط قوله واحد وصار جوابا جملة يا انه جملة اسميه ولما كان جواب الشرط جمله اسميه وجب اقترانه بالفاء وعلى هذا قول الناظم في ما يجيء بذكرانه بالف قال اشميه ونبيه اسمي كذا ونبيه هو بيدني دين وبما وقد وبن وبالتنفيشي يعني جواب الشرط اذا جاءه فلا بد أن يكون بهذه المثالة وتكون الجملة اسمية وطلبية وبجامد يعني غير متعد وبما وقد وبلا وبالتنفيس قوله من أحد داعي أجد السيء أم لم يكن في أمر نائي في ديننا وسريعكنا مع ليس منو اي ما لم يشرعه الله ورسوله وهو رد كان زين هو مجدود عليه حتى وان صدر عنه خلاص وراني كان يقول ان تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والشرك فذيكوليتعالم يرتقي سائرنا ديننا قد يقول لمن هو غير اخره من الخاسرين في روايه ابن مسلم من, من عامل عملا ليس عليه امرنا خط ورد وهذه الروايه عامه من الروايات من احاديث ومعنى هذه الروايه ان من عمل ولو قرانا عباده او كان معاملته او غير ذلك ليس عليه امر الله ورسوله عند مذهبنا عليه وهذا الحديث اصل من اصول الاسلام ألا عليك أوله تعالى فأن هذا صراطي مستكيمة فأحب بعض ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل وكذلك الآيات التي سقناها تألت على هذا الأصل العظيم فاتفق العلماء رحمهم الله أن العبادة لا تصش إلا إذا جمعت أمرين وإذا جمعت أمرين أول هو من الإخلاص لأن يكون العمل مرابا به وإن الله يجب علىه والثاني متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والمتابعة أقذت من هذا الحديث من الآلة في سكناها ويستغادوا من هذا الحديث أولاً تحريم الإحداث شيء في دين الله ولو حدثه مصر ولو كان الكلب يريف لذلك يقبل عليه يعني هذا من حمد الشيطة ثانياً قال والجواب يكون مردوداً يا جماعه حدثوا بعض الناس من العادات والافكار والاخلاق وما الى ذلك حتى ولو استحسنهم عدد ويعلم ان المتابعه لا تتحدث الا اذا كان العمل موافق للشريعه الى مليش السبب هو ينشئ وادرهه فكيفيته وزمانه ومكانه يعني لا بد ان تكون ان يكون العمل موافقا لشرح هذه النواحي اولا ان يكون العمل موافقا لجميعي سببه وذلك بان يفعل الانسان عباده كل سبب لم يجعلنه الله تعالى سببا يده انيست له رحته كل ما دخل بيت ثاني ويخيرها شيء وعمل طيب لكن جعله من اجل دخول البيت ويرشوا على الصلاه اذا دخل البيت بتاعه شو هي حتصلي اذا دخل المسجد صار السبب غير شرعي ما عليه ذنب شرعي ولا كل بده ولو اساءها بعض الناس ان المؤلف رحمه الله معنا من صلاته اصله مشروع لكن لما كرمها بسبب لن يترشد بشريا فعرف رضوه ومن الجاهر لو ان احد احدنا يعيدا انتصار المسلمين في ذلك انه مرد عليه لان ربطه بسبب لم يبل الشرع سبب ثاني ان يكون العمل موافقا للشريعه في الجنس ان يكون عمل العمل الذي يقع به الانسان من جنس الشيء في شريعه <تصفيق> الان فلو عبد لله بعباده لم يشرع لم يشرع جنسها فهي غير مقبوله اذا ذلك لو ان احد يضحى ببرس فهذا لا مردود عليه ولا يقبل منه. لأنه مخالف لشريعة في الجنس إذ أن الأضاحي إنه من بهيمة الأنعام وإن إبل والذكر والعاب قال إذا بح فارسا ليتصدد بلحمها هذا جائز لأنه لم يتكرد إلى الله بلا بحين وإن هذا بحر ليتصدد بلحمه ثالثا يكون العمل موافف للشريعة في الكذب ويكون في زيادة ولا موصان <تكلم> <تكلم> قال فَلَوْتَ عَبَّدَ شَخْصٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِقَدْلٍ زَائِدٍ عَلَى الشَّريعةِ لَنْ يُقْبَلِ ومثال ذلك غجل توضأ أربع مرات يعني قسل كل عضل أربع مرات قرى بعله تُقْبَل لأنها زائدة على ما جاءت به الشريعة فَلْكَدْ جَاءَ ذِي الْعَدْيِدِ عَلَّى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلْهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّه من زاد على ذلك فقد اساء وطلع وظلم راجعا ليكون العمل موافقا للشريعه في الكيفيه فلو عمل شخص عملا وتعبد به بالله وخالف الشريعه دي في كيفيته لا يكتب له العمل وهو ضدنا عليه ومثل مثاله لو ان اردنا وصلنا رساله قبل ان يركع فلاته باطلة مردودة لأن تركيب الأركان رغم من الأركان السلام قال لي أنها لم توافض الشريعة الكيفية قال لي أنها لم توافض مقترح في رعا هذا المصني واستحسنه لكنها لم تقبل منه لأن المخالفة لما جاء في الشريعة فلم توافض العمل في الشريعة الكيفية قالوا وقد جاءت له توضع ملكسا في منطقه بيان بدا باليد ثم الراس ثم اليد ثم الوجه والوضوء طاهر كانوا مخالفين للشريعه الخيفيه وهذا هي الايه الوسط هي الذين آمرون اذا قمتم الى الصلاه فاغسل وجوهكم ويديكم الى المرافي قوم شعرك اذن لكم ومزعور رؤوسكم هديناكم الى شعبين انما توقعوا منكسه كان وجوده باطلا لانه خالف الشريعه الكيه كان الاوضاحه لانه سد صلى في العيد وعملوا هذا غير مقبول لانه لم يوافق الشرع في زمانه كان ولا يحتكر لغير زمانه فانه ليس بمشروع لكنه جاهل يعنى ان علي صلى الله عليه وسلم قد رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاحتجاج المسجد الحرام حين ندره قال ولو ان احد اقر العباده المؤكده عوضها بغير عضو كان صلاه الفجر بعد طلوع الشمس غير معذور وصلاه الظهر مذور لانها بعمل عمل عملاً ليس عليه يحكم الله ورسوله ليس عليه امر الله ورسوله ثالثا ان يكون العمل موافقا للشريعه في المكان فلو همنا احد اعتكف في غير المسجد اي يكونك احتكاف في المدرسه او في البيت فان احتكاف هو لا يصل لانه لا يوجد الشارع في مكان الاحتكاف الاحتكاف محله ليس جيد ان تلتزم هذه الاصول السته وتطبقها كلما جاء عليك وهذه اندله على جمله من الامور المرفوضه يعني هي مخالفه لامر الله ورسوله المثال الاول من باع او اشترى بعد الاذان الثاني يوم الجمعه والا يمكن تجيبوا هذه جمعه ثعب دو باطل لانهم خالفوا كلام الله دايمًا وشيء انا وجع هذا وجع رد البيع فترد السلعه الى المشتري لانه يوجد ثمن الى المشتري فترد السلعه الى البائع لان البيع ما عقد وليس صحيح وهذا لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان الكمره دي يخرج منه الصاعد ساعين والصاعد بثلاثه قال ردوا اي رد الداع لانه على خلاف ان الله رسول والجدال الثاني لو تزوج جناولي فالجواز باطل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لك حق الابد ولي وهذا يرد به عام الزحمة أما المرأة ستولى تجويد نفسها فتقول غجل زوجته كمس هذا زوجته أطلق ويقوم ستاحاً وليس نكاحاً لأنه مخالق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم المثال الثالث لو طلق رجل برأته وهي حائط فهل يقع الطلاق أو لا يقع الجواب فيه خلاف بين الحلمان والمذهب كي لا يهيمان احمد رحمه الله القول بانه لا يقع الطلق في الحيان هذا كول شو وهذا قول الامام احمد رحمه الله وناهيك بعلم الحديد وجك وقد انكر هذا القول وكذلك ينكرون القول بعدم وقوع الطلق في الحي ويرون ان الطلقه في الحي هي كهو ولا شبهه بها لكنهما كمن يقول إنه لا يقع كشيخ الإسراء بن تيمية رحمه الله والمسألة خلافية لكن إذا كنت ورحة لا تتهاون في افترع الناس في عدم وجوه الصلاة في الحياة أجزموهم أجزموهم به لأنهم اكتزموهم كما أجزم عمر بن الخطار رضي الله عنه الناس بالصلاة اكترعات لما اكتزموهم مع أن طلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أجن باكر وسنتين من ثلاثة عمر الثلاث واحدة لكن لما تجرأ الناس عليه على المحرم ألزمهم به رضي الله عنه وكان لا يمكن أن تلتع إلى زوجتك فأنت الذي ألزم تنسك قلت هذا لأن الناس الآن تلاعبوا حيث يأتيك رجل عام ويقول إنه طلب زوجتك في الحياة من عشر سنين فتقول له فإنه قد بكع فيقول لك إنه الطراج والحير فيكون بدعيا يقول هذا هو عام لا يعرف الكوع من الخرصور لكن لا لأنه لأنه له هوى فهد يمكن أن نسكي مثل هذا ونقول له طلاق كلم يقع الجواب لا لا يمكن لأنه أمامنا أمامنا مسؤولية يوم الكيامة بان يقول انزمت نفسك فلدينك اعيد لو انه حين انتهت من كسوه من تلك الفنكه والولج على الجباخ فهل تاتي الي وتقول المرء ضعفي اجوب لك لا, لا يقول هذا اذا كان هذا الذي انزم نفسه بذلك فكيف نفتح له المجال على كل حال الطلاق في الحي أكثر العلماء يقولون إنه يكع والذين يكونون ليس بواكع قال الإمام أحمد عن قوله إنه قول شوه يعني لا ينبغي أن يؤخذ به المثال بعد رجل باع أوفية ذهب بأوفية ونس هذا البيئ قاطم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفيح الذهب في الذهب إلا مثلا بالنسب سواء بسواء يجب يعني ان يكون تتوفر فيه هذه الاشياء المطلوبه المساواه والمعاداه خذ او هذه وما اذا استل شرط من هذه الشروط لان كان الذهب متفاضلا او كان بعضه مؤجلا فلا يجوز بيعه كبيع بعضه لانه كان في شرق مشروب فيعى الزهد للذهاب المدار الخالص رجلون صلى في ثوب مغصوب وينهر العلماء يكونون تصح صلاته لأن النهي ليس عن الصلاة وإنما النهي عن الثوب المغصوب صوب أن صليت أو لم تصلي فالنهي هنا لا يعود إلى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لا تصلي في الثوب المغصوب بل نهى عن الغصب وحرمه لم يتعرض للصلاة المثال السابس رجل صلى نفلا في غير سبب في أوقات الناي فعملوا هذا مردود لأنه منهي عنه لنسيه المثال السابس صام رجل عيد الفطر فصوموا هذا مردود لأنه منهي عنه لنسيه المثال التامي هو دا رجل البناء المقصود فانه لا صحيح الان النهيه عن غصب الماء لا عن الروض بالماء المقصود كما سبق معنا في سوق المقصود قال راي دا ولد ماء عن نفس الاغاده راي غير صحيح واذا كان النهي عام فانه لا يتعلق بصحه التباع ان مثال الكاسه وغيره هذا شيء انسانا كان خدعه في البيع فالبيع صحيح لاننا يعني الغش ولذلك اذا كيل واذا رجع الى قابل المرصوص في هذا البيع صح البيع قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقى رجله وان جلب والذي ياتي به اعراض الى البلد الى المواشي والاطعمه وغير ذلك فمن ثلثها واشترى منه فهذا اتى سيده سوقا فهو بالخيار إما أن يمضي البيع وإما أن يسترجع السلعة ولم يكن فإن الشراء باطل وإنما جعل الخيار للبائع قال هذا صحيح الشراء ودعل الخيار لهذا المتلقى منه وهو المغشوش المخدوع إذن فرض ان ينصب النهي عن العمل النفسي او عن اشياء خارجه عنه واذا كان عن العمل النفسي فلا شك انه موجود لانك لو صححته لك ان في ذلك حادثه بغير رسول اما اذا كان عن امر خارجه عن العمل العمل باقين على الصحه ادمج العمل الذي فاعله وهو بحر المثال العاشر رجل الحجه بمال المقصود لان غسل ضعير محج عليه فالحج صحيح وهذا هو قول الجمهور فهو صحيح لكنه اثم بغسل هذه الناقه مثلا او السياره لان هذا خارج عن العباده اذ كذلك حق الانسان دين ربه دين يرحم وقال بعضهم لا يصح الحج وهم شد اذا حجيت بما له اصله شتر فما حجيت ولكن حجيت غيره الوقت من من عمل عمل ليس عليه امر نصورا من سوق الحديث انه اذا لم يكن عليه امر الله ورسوله فهو مردود وهذا في العبادات لا شك لان الاصل في العبادات النفي حتى يكون دليل على مشروعيتها لو ان اردنا نعبد الله عز وجل بشيء نكره عليه انسان فكان ما دليل على انه حرام فان قول قول ممكن قول دليل هو ان الاظهر الابادات ما والحضر حتى يقوم دليلنا على انها مشروع يكون الدليل عدم الدليل مع العامل فان العمل العمل, العمل, العمل بدون دليل من الشرع والذي انكر عليه ما عنده دليل لكن عنده ان العرف في الاستدليل باطل فانا امر الابادات فلاصل فيها حل سواء من الاعيان من الاعمال ان الاصل الحج مثال الاعيان رجل صاد طير لي اكله فانكر عليه فانكر عليه فهذا ما يدلنا على التحليل فان قول قوله هو ان الاصل الحج كما قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في السماوات والارض هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ومثال الاعمال غير العبادات الاصل هنا الحلم اذا ذلك رجل يعمل عملا في بيته او في سيارته او في لباسه او في اي شيء من امور دنياه فانكر عليه رجل اخر فقال اين الدليل على اتهامك فالقول قول الفاعل <تصفيق> لان الاصل الحلم ثاني فائدتان مهمتان مفيدتان عليهن فنقول الاجسام كذلك الأول ما علمنا أن الشرعة شرعة أن الشرعة شرعة من الإبارات فيكونوا مشروعا وثالث ما علمنا أن الشرعة نهى عنه فهذا يكونوا ممنوعا الثالث ما لم نعلم عنه من الإبارات فهو ممنوعا فأن الأصل هي من؟ الإباراتات؟ مبنية على الحضر حتى يقوم الدنيل على الفعل أما للمحاملات والأعيان سنكون لها ثلاثة عمشان أيضا الأول ما علمنا أن الشرعة أذن فيه فهو مباح مثل أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الحم للبحث الثاني ما علمنا أن الشرعة نهى عم كذاك النابي من السباة فهذا ممنوع الثالث ما لم نعلم عنه فهذا مباح لأن الأصل في غير الإبادات الإباحة فالله أعلم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه بارك الله فيكم واحسن اليكم شيخنا اياكم الله الاخوه يعني يطلبون منكم نصيحه حول الاحداث الاخيره يعني في فرنسا نصيحه ولو قصيره الكلمه بارك الله فيكم ما موقف السلف يعني حول هذه الاحداث او هذه الفتن وقات في اوروبا في بالنسبه الى الاحداث هذه نعم في هو انت من النهاردة اللي اسمها عند الفوارق وعند الذين استمروا اذاء الناس ومنوا انفسهم بالمناصب وسعوا الى ذلك بكل وسيله سواء كانت محرمه او مباحه الذي أنصح به نفسي أبنائي وإخواني أن الإنسان في هذه الفتنة يجب عليه أن يلقك الله عز وجل وأنه لا يكون مستشرفاً للفتنة بل عليه أن يكسر عزمه عنها لهذا جاء في الحديث ما معنى ان الانسان السال الماضي بالفتنه اقوى من الساعي والساعي هو الذي يجري الماضي اهول من الساعي والواقف اهول من المشي والجالس اهول من الواقف وعلى كل حال فهذه الامور فيها نص حبيب العدي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفار ما يحصل يعني الشر في اخر الزمان وانها تكسر الرايات وتكسر الفرق عندما يكون يعني الشر مطبق فقال له ان النبي صلى الله عليه وسلم يزر جماعه المسلمين وايمانهم قال يا رسول الله اذا لم يكن لله همام ولا جماعه فانا ساحت ذي الكيل كان رج ولو ان تعض على جذع يعني اصل شجره حتى ياتيك الموت ده يجيب على العاقل ان لا يكون متشوفا الى هذه الفتن ان لا يكون راغبا في المشاركه فيها قد يقول قائلا لا يمكن الجنه عن طريق هذا الجهاز اي جهاز جهاز مختلف هل علمت انك تكاتب انسانا كافرا او انك تكابل مسلما من اهل الاسلام وله كل حال يداره الامر لكن هل هو لي الامر له سلطه وله ولايه وله رايه وله جماعه من المسلمين حينئذ نقول يجب على افراد المؤمنين ان يتبعوا الجماعه وامامها اما اذا كان الامر محسوم فاذا هناك هناك امام معين وانما هي جماعه ترشح نفسه او يعني ترشح بنفسه في مكان الخلافه او مكان المسؤوليه بدون اختيار ويرن غلبا على العام وادرسل تطبيق سيادته وقوته شيء لا يقال بانه يجب طاعة هذه هذا المسؤول الذي غلب بسيده اطاعة في ساعة الله وليس في احياء الله ولا يجوز الخروج عليه ولا المشاركه بالخروج عليه الا ان يكون كافرا تجعلها عملا كفريه عندنا منهم دليل وعندنا القدره على ان نزيح هذا الحاكم شيء لا يمكن لا بد ان يكون رجاء المكادله التي تريد ان تصحح الوضع لا كلمه ولا مسؤول ولا جماعه ما تكونه فورا جماعه الانصار وجماعه حزب الله وجماعه كذا وكذا وجماعه كذا وكذا هذه مسميات بطواقف كلها تكاد تكون مشتركة بالخطأ لأنه لا يجوز أن تتعدد الجماعات بدون راية بدون إمام هذا الذي يجب على العاكم أن يتفكر فيه وأن لا يتشرع وأن لا يتعجل يعمل منه بانه اذا قتل فالى الجنه لا الا ما يكون حاكم الا اذا كان دوله لها ولي امر يسمع له ويطاع الى كل اوامره وله جماعه تتبعه وتطيع ثم عفي على تلك الدوله لجميع افراد الجماعه أيضا جرهد معا هذا ولي الأمر لأنه معلوم بوجود صمع وطاعة له وأنه ولي أمن المسلمين وإن حصل به نقص وإن حصل به خلب ما لن يكون كفرا والكمال لله عز وجل قال يا قوم كان هذا ونيل الامر هذا اذا عملت بالربا طيب هلا السماحه ايه السماحه حتى يقال بانه قد اسباب كفره اتخذ يعني سببكم ايه يقش الشخص ده عندها قول يقول ان يشيل هذا الشاكي من السباحه الربا عندهم استطاع أن يزيحوهم بدون إراقة الدماء بدون تسلطه على الضعفاء والمساكين وعلى النساء فهذا يحمل به أما إذا لم يكن هناك قدرة على إزاحته أو يخشى أن يتسلط على عامة الناس فيظن من ليس له سبب فلا يجوز يا يجوز حتى وان كان اده ومكفر يا يجوز خروج عليه مع ضعف ضعف الخالد هذه سعديه على ضعفه المسلمين يعمم ظلمه عليه الحاصل ان الفكره هذه يجب ان الانسان يحذر يحذر من التامين عليه او التشجيع عليه أو الدعوة إلى المظاهرات والفروض أو الدعوة إلى شك عصى الطاع لولي أمر قائم أمره ونقذ أمره ويسمع له ولطاع وله الجماعة تتبعه لا يجيز أمين بقوله صلى الله عليه وسلم أن أتاكم أمر جميع على رجل يريد شك عصى الطاع فابطلوه فابطلوه كإن من كان حرينا ان نكون عني متصلين في امورنا ولا يعجب بما يفعل هؤلاء الظالمون هؤلاء الخوارج الذين يفجرون انفسهم في مجتمعات المسلمين فيقتلون الاطفال والنساء وما لك له سبب انه يقتلون الى فتعنيمهم من الكبل هذا جريمة شنعان ويأتلون مسرقين يشعبون على لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يسلون الصلوات الخمس يزكون أموالهم يسلمون رمضان يحبون بيت الله الحرام يضرون أباهم وأمهاتهم يصلون أرحامهم يفسنون الدوار يؤدون الأمانات ويكاعد ديلاً قد يقول قائل هذا, هذا يجب ان يكون معدوم لا هذا لا يوجد من الام هل ان الخير موجود في الام بدنا حتى ال1000 انصا وهم من اهل لا اله الا الله من اهل التوحيد لا يجوز اتباع بمايه او تكثيره او العبد باماله المكذبات هذا العبد اللي يعملوا بعض الناس في التشاور والتشجيع والتعليل والتحرير وذكر المثالب للرؤساء والحكام على المنابر وفي المجامعات واغار الصدور ووسلهام الهمم وتشجيع والامر بالجهاد والترغيب في الانتصار هذه امور كلها يجب ان الانسان يفكر فيه مثل قول الانسان شديد شئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو في عصره فقيل يا رسول الله الرجل يقاتل من درام كان والرجل يقاتل من عجل المغنب والرجل يقاتل حمي أيه بسبيل الله قال من قاد لأن تكون كلمة الله العمي فهو بسبيل الله والله لو أخذنا هذا الشر طرحناه على معظم المتقاتلين الآن موجبناه ينطبق على جماعة 100% وإنما معظمه أنهم لا يقتلونه إلا من أجل المناصر من أجل الكراسي من أجل الملك من أجل الأرض هذا ما هو الجهاد هذا هذه يعني مهاجر على الدنيا كما قال الشاعر وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها جنابهم ما هم جدير به فين تجنبها كنت كلمه الاهل وين تجنبها نادى عك نابه والامام المر يعني فاضي للجنن كم سيعيش اي تعالى عن العمر الذي يعيشه سبحانه عز وجل والبعد عن اسباب سخط الله وعذابه ومثلها اسال الله جل وعلا يهدينا واياك مشدنا ويميننا واياك مشرع انفسنا وإخواننا الذين يسمعونا فوالله يتبعون احسنا صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه بارغ لا فيكم شيخنا واحسنا اليكم بارك الله لكم في جهودكم حبيتكم ضاشي كيف حالي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته